حلية الشريفة لمفخر الموجودات وشفيع العرصات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن بالطول الممغض ولا بالقصير المتودد كان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القضض ولا بالسبط كان جعدا راجلا ولم يكن بالمتهم ولم يكن بالمتهم ولا بالكلثم وكان في الوجه تدوير أبيض مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشي والكتدي أجرد ذو مسعبة شثن الكفين والقدمين إن إذا مشى يتقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم نبوتي وهو خاتم النبيين أجرد الناس صدرا. وأصدقهم لهجة وأليانهم أريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة حابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر له ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين وفي رواية عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه رحب الجبهة مجتمع اللحية كهل أشكل وقيل أشهل ببياض وقيل بسفرة أبلج أزج مليح أفلج أقن الأمفي أسمر صغير الأذنين كتيد يدبر الواجه واللحية واسع الجبين. طويل اليدين، تام القد، مربوع القامة، رقيق الأناملة، ليس في بدنه شعر إلا الخطى من الصدر إلى السرة، وبين كتفيه خاتم ربورة، مكتوب في بطنها اللهم صل وسلم على اشرف الخلق محمد في الاولين والاخرين وفي الملئ الاء الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.